الشافع المعصوم والناهادي فخذ فؤادي تجد أطرافه مدعا وألقه في رحاب الربع والناهادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمى نور الإرشاد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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه إخوة الإسلام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته معنا من القرآن المكي في الفجر الجديد سورة مكية سورة عظيمة كعظمة هذا الكتاب وعظمة منزله على رسوله عليه الصلاة والسلام سورة القيامة أول مرة يسمع العرب في مكة المكرمة بذكر القيامة أول مرة تنقل لهم أخبار ذاك اليوم المشهود اليوم العجوبة اليوم المذهل اليوم الذي لا يمر في الأيام كهذا اليوم اليوم الذي وصفه ربه سبحانه وتعالى وليو وصفه منشِى هذا اليوم والذي قدر هذا اليوم بأنه الطامة الكبرى والقارعة والصاخة والغاشية ويوم التغابن هذا اليوم نسمع اليوم حديثا في الأيام الأولى في الفجر الجديد عن يوم القيامة هي سورة القيامة يوم يقوم الناس رب العالمين يوم ينتهي العالم يوم يحاسب الله الأولين والآخرين يوم يجمع الله الناس يوم لا ريب فيه الرسول الله عليه وسلم أتى يخبرنا أن هناك يوما آخر ويوما مشهودا يوم حساب يوم دين يوم سوف يفسر الله بين الخليق جل في علاه فهنا تتحدث هذه الصورة عن ذات اليوم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة الله عز وجل يقسم بهذا اليوم لعظمته ولله نقسم بما شاء من خلقه وليس لمخلوقا نقسم إلا بالله إنه يوم عظيم القيامة بهذا التعريف ويصبح علما على ذاك اليوم الذي يقوم النأس من قبورهم والذي يجتمعون فيه لراتا حفاة غرلا بهما كما بدأهم سبحانه ولا أقسم بالنفس اللوامة وهي النفس يقسم سبحانه سبحانه بالنفس التي تلوم صاحبها النفس التي تندم على فعل الخطأ هذا من أكوان المفسرين النفس اليقظة التي تتذكر ما فعلت وما صانعت كما قال الحسن لا تجد نفس المؤمن إلا لوامة, لوامة تقول لما أكلت هذه الأكلة لما قلت هذه الكلمة لما فعلت هذه الفعلة إن المسلم هو حي الضمير عنده شعور عنده ندم عنده حاسية على ما فعل من, من تقصير بخلاف الفاجر الفاجر يفعل كل الأفاعيل ولكن ميت القلب من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه أما المؤمن فتجد عنده من, من الاحساس المرهف من الشعور الحي من الضمير المتوقد ما يلوم صاحبه على الفعلة نعم قد يصل بالمسلم الحال إلى أن يخطي ويذنب لكنه يتراجع لكن ضميره يؤنبه لكنه يعود فيلوم نفسه هذه من المعاني هذه من المعاني التي قال المفسرون وأنا أمير إلى ذلك فالله يقسم بهذه النفس الشفافة التي عندها يوم على الخطر وعندها شعور بالتكسير وعندها قلق والتراب إذا أذنبت وإذا ارتكبت تكسيرا وخطعا أما نفس الفاجر فإنه فإنها لا تؤنبه ولا يتحرك شعوره ولا يندم أبدا والنفوس في القرآن ثلاثة جوامة ومطمئنة وأمارة فالأمارة هذه تأمر إن النفس الأمارة بالسؤول تأمر صاحبها دائما بالخطأ وبالفجور ولكنها لا تتراجع أبدا ولوامه وهي بين بين يخطئ صاحبه فتعود فتلومه فيستغفر ويتوب والمطمئنة هي التي اتمأنت البر وسلكت مسرك الحق فما أصبحت إلا في خير ومتجه إلى خير أيحسب الإنسان أن النجم عظامه أيحسب الإنسان أنه سوف يخلق هكذا وإذا مات سوف تتبدد أعضاؤه وسوف تأكلها التراب وسوف لا يعود إلى ربه أيحسب هذا الإنسان أنه ليس هناك بعث ولا نشور ولا يوم أخرى وهذه الحقيقة الكبرى في اليوم الآخر يقررها الله لأن كثير من الناس في فجر الدعوة وبعض الناس الآن من, من الذين يعيشون الحياة الدنيا يرون أنه لا يوم آخر وأنه لا حساب وأنه لا جزاء وأنه لا ثواب يرون أن الحياة الدنيا سوف تنتهي عند الموت حتى يقول أحدهم من الجهلة العرب يقول حياة ثم موت ثم نشر حدث خرافة يا أم عمري يقول ما يمكن وكان العرب يقول وما يهركنا إلا الدهر ونحن نعيش ونموت مثل ما يعيش آباؤنا وأجدادنا ثم لا نعود إلى الله ولا يبعثنا من قبورنا ولهذا أتى القرآن في الفجر الجديد في القرآن المكي يثبت للناس هذه الحقيقة يكررها كثيرا يرشها في أذهانهم يعيدها ويقسم الله سبحانه وتعالى عليها مرة بالقسم الجازم العازم زعم الذين كفروا أن ليبعثوا قل بلان رب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير مرة بمقايسة بخلق الإنسان في النشأة الأولى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة مرة بذكر الغيف وأن الذي أحيى النباتة بعدما مات قديروا سبحانه وتعالى أن يحيي الناس كذلك الخروج إلى غير ذلك من القصص الذي يثبت هذه القضية, القضية مرة بالخطاب المباشر مرة بالجدل العقلي مرة باستثارة الوجدان والعاطفة مرة بإثبات القصة مرة بالغياس الصحيح لإثبات هذا اليوم اليوم العظيم الذي ما كان في سجل العرب وما كان ما كانوا مشركوا العرب يذكرون أن هناك حساب وجزاء ولذلك يبطشون ويسفكون وينتهكون ويسربون وينهبون ويتظالمون لأنهم لا يرون هناك يوما آخر حتى أن مثلا ذيكارت لما قال كلمة المشهور قلنا نشاهد مشهدا أول في غالب ومغلوب وظالم ومظلوم وقوي وضعيف أين المشهد الثاني ويسدل استثار على هذا المشهد أين المشهد الثاني في علم الله الذي ينتصر فيه المظلوم من الظالم والمغلوم من الغالب والضعيف من القوي ويقول بعض العلماء هذا اعترافه الضمني من دي كارت بداك اليوم وهو لم يقرأ الرسالة الخالدة على محمد عليه الصلاة والسلام فهو يقول أيحسب الإنسان أن النجم عظامه يحسن الإنسان فقط بحياة وأكل وصوب ثم يموت كما تموت البهايم يعني هذا الناموس وهذا الكون وهذا الإبداع في الخليقة وهذا الإيجاد ينتهي فقط إلى الموت إلى بوابة القبر ليس هناك يوم آخر هذا يبطل الناموس ويبطل قانون الخلق ودستور الحياة لا بد أن هناك يوم بل, بل بل الله قادر سبحانه وتعالى بل الله سبحانه وتعالى كاتب ذلك لمحاله قال بلى قادرين على أن نسوي بنانه الله قادر على أن يجمعه وأن يعيده حتى أدق التفاصيل في خلق الإنسان وهو البنان وهو الأصابع هذه المركبة بعضهم يقول حتى الخطوط التي في الأصابع لكن كلام المفسرين على على الجزئيات التي تترك منها الأصابع يقول سبحانه, سبحانه قادرين حتى نعيده بعد موته بعد ما تأكله الأرض وتأكله السباع يعيده سبحانه وتعالى كما كان فيركبه إنسانا ببنانه الأول وأصابعها التي كانت معه في الدنيا كما كان لأنه قادر سبحانه خالق لا إله إلا هو قدير جل في علاه يعني غالب على حكمه ولكن أكثر الناس لا يعلمون يسوي الله بنانه ويركبه مفصلا مفصلا ولهذا لما شك أحدهم أو الرجل الصالح من بني إسرائيل في الخلق والبعث بعد الموت قال أنه يحيي هذه الله بعد موتها فلماته الله أمات حماره ثم أراه سبحانه وتعالى كيف يخلق الله الخليق فركب الحمار أمامه بأظامه ثم كسل عظامه لحمة ثم أجرى فيها في الدم في العروق ثم نفخ في الحمار الروح فاهتز الحمار وتحرك قال أعلم أن الله يقول الرجل أعلم أن الله على كل شيء, على كل شيء قدير بل يريد الإنسان ليفجر أمامه هذا الإنسان يوم تجرد من الإيمان يفجر أمام ذات اليوم يستمر في حياته الدنيا إلى أن يموت في فجور أمام يوم القيامة تجد المعرض المنحرف عن منهج الله الكافر يفجر يظلم يسيء لا يتوب لا يندب وهو أمام ذات اليوم المرعب أمام يوم الحساب ويوم الجزاء ولكنه لأنه ترك الإيمان وتخلى عن الإيمان بعلم الغيب وعن الإعداد اليوم القيامة فهو يفجر حتى يقول عمر رضي الله عنه والله لو كان غير يوم القيامة لكان غير ما, ما ترون لو كانوا ما نؤمن بيوم القيامة كنا غيرنا أعمالا لكننا نخاف من اللقاء ونخاف من الحساب فأصبح عندنا وازع ديني وأصبح هناك ضمير حي وأصبح هناك يقضى في حياة المؤمنين يسأل أيان يوم القيامة يسأل أيان يوم القيامة الإنسان لجحودي وتنكري الإنسان الكافر هنا الإنسان المجرد عن الإيمان الإنسان الذي ما صدك بالشريعة يقول متى يوم القيامة؟ يعني منكر ما في قيامة ولا في بعث ولا نشور حتى يتون كفار طرشي أتي أحدهم بالعظم يعني يفتفتوا أمام رسول الله عليه وسلم يحطوا وينفخوا فيه ويقول يا محمد أتزعم أن ربك يحي هذا قال نعم ويدخلك النار نعم يحي هذا بعد موتي جل في علاه فالإنسان الكافر شاك في يوم القيامة حتى كثير الآن ممن يعني خلقه الله ورزقه وأعطاه لا يصدق بذاك اليوم فإذا برق البصر يوم القيامة إذا اندهش البصر وتحيق يوم يقوم يقيم الله الدنيا ينهي الله العالم يوم تقوم الساعة يوم تأتي الآيات الكبرى يوم مثلا تكدر النجوم وتكور الشمس وتحترق البحار عندها يبرق البصر وهو الاندهاش والحيرة إذا بلغ الحال بالإنسان لأن برق بصره واندهش البصر وتحير فهو الهول الذي ما بعده هول إنها مشاهد كبرى يعرضها سبحانه وتعالى وسوف والله نراها سو نقرأها الآن ونتدبرها الآن وسوف نعيش حركات وصورة وحقيقة أمامنا وخسف القمر إذا قام القيامة ذهب ضوء القمر وجمع الشمس والقمر يجمع الشمس والقمر، ولا يجمع الشمس والقمر إلا, ليوم إلا لذاك اليوم ليوم عظيم بشأن عجيب إذا بلغ الحال أن الشمس والقمر اجتمعان معلم أن يجتمعان في الدنيا يوم يجتمع الشمس والقمر سويا حتى أن في بعض الحديثة يقذف به ما في النار يكتسم الشمس والقمر مع العلم من سنن الله الكونية أن الشمس ما ما تجتمع مع القمر للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون لكن في هذا اليوم ينتهي هذا النظام النظام الشمس النظام الشمسي نظام القمر نظام الكون يختل يضطرب ينتهي العالم تتشقق السماء تكدر النجوم وتتساقط يخرب هذا العمار الذي في العالم إذان ببعث جديد وبحياة جديدة وبعالم جديد آخر غير هذا العالم فيجمع الشمس والقمر حين إذا اجتمع الشمس والقمر ينتهي هذا العالم يقول الإنسان يومئذ أين المفر لهول لما يرى للعاصفة التي حلت للطامة للقارعة للصاخة للحاقة يقول الإنسان سمه الله بأسماء فهي واقعة تقع لا محالة وهي حق يحق فيها الحق ويبطل فيها الباطل وهي قهرعة تقرع الأسماء بصوتها والقلوب بهولها والعيون بمشاهدها وهي طامة كبرى تطم على الأفذة وعلى البشر وهي صاخة تصخ الأذان برجفتها وهي الراجفة وهي الراجفة إلى غير ذلك من الأسماء حينها يقول الإنسان يومئذ. حينها يقول أين المفر أين ألتجي أين أذهب لا مفر كلا لا وزر لا هناك لا مهرب ولا هناك لا ملجأ ولا هناك مكان تختفي فيه إلى ربك يومئذ المستقر المكان الذي يجتمع فيه والمنتهى والمرجع إلى الله وحده سبحانه وتعالى الله يجمعنا في ذاك اليوم فلن يفر أحد ولن يختفي أحد ولن يجد أحد ملتجه لتجي إليه لأن ذاك المكان والزمان الله الذي يحدده وجمع الناس إن كل من في السماوات والأرض إلا آية الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا ثم يقول سبحانه وتعالى عن هذا اليوم ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر في يوم القيامة يخبر هذا الإنسان ويرى عمله أمامه بما قدم من أعمال وما ترك وراءه من تبعاته سواء ردم عملا امامه واقترف ذنبا او عمل عملا صالحا او ترك وراءه من الاثر الحسن او الاثر السيء فكلها معروضة وكلها يراه يوم اذا تعرضون لا تخفى منكم خافية كل شيء مضبوط ومسجل ومقيد ومشهود عليه ولا يمكن ان يتملس الانسان ولا يمكن ان حتى اعضاه تشهد عليه وجلده و الملائكة يكتبون ذلك ويراها في صحف منشرة ينبأ الإنسان يومئذ بما قد مؤخر ويحاسب على ما نبه يقول فعلت كذا يوم كذا وكذا وهذا يكتضي من الجميع اليقظة والمرعاة والمحاسبه والندم والتوبة على ما حصل من تقصير. بل الإنسان على نفسه بصيرة الإنسان نفسه مشاهد ومحاسب وقائم على نفسه الإنسان نفسه على نفس هو يعني شاهد على نفسه بما فعل حتى إن أعضاء الإنسان كما سلف تشهد على الإنسان بما فعل اليد والعين والأذن وكافة الجوارح ولو ألقى معاذيره ولو أن الإنسان يأتي ويعرض المعاذير ويحاول أن يتملص ولكن هيهات لا يظلم ربك أحدا كل شيء مضبوط وكل شيء مسجل وكل شيء مقيد وكل شيء لا يظلم ربك أحدا حتى الله سبحانه وتعالى يخرج الإنسان كتابا مسجل عليك ويكره كتابك كفاء بنفسك اليوم عليك شهيدا فالإنسان يتولى يرى بنفسه بل إنه يختم على لسان الإنسان وتبدأ أعضاءه تتكلم وتشهد بما فعلت فأين المفرق وكيف الإنكار وما هو العذر الإنسان ولو القى معاذيرها فإن معاذير لا تقبل، لأن تصادم الحقائق والأدلة والشهود والبراهيم والبينة ثم عاد الخطاب إلى السيد الخالق صلى الله عليه وسلم وهذا في فجر دعوتي الأولى وكان صلى الله عليه وسلم حريصاً لحفظ هذا القرآن لم يكن صلى عليه وسلم يقرأ كتاباً ولم يكن صلى عليه وسلم يخط بقلم ولما رأى صلى الله عليه وسلم صحيفة ولحملها فلما نزل عليه الوحي خاف عليه الصلاة والسلام أن ينسى هذا القرآن المبارك العظيم وأن يتفلت من صدره فأخذ صلى الله وسلم بعد جبريل يحرك لسانه ويهتم بالتكرار وبالحفظ فضمنا له الله أن يحفظ له سبحانه وتعالى هذا الوحي وهذا القرآن في صدره ولا يضع منه حرف ولا يسقط منه كلمة لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بهذه الرسالة وبهذا الرسول حفظا حتى يؤدي هذا القرآن محفوظا مضبوطا يعني مكتوبا في صدره ولا يخرم من شيء فيقول له ربه ومعنى الحديث يعني لا تهتم كثيرا ولا تحمل القلق لا تحرك به لسانة لتعجل به كان يقرأ بعد جبريل عليه السلام وكان عليه الصلاة والسلام على حرص شديد يعني يردد الكلام الذي يقال له كثيرا قال لا تحرك به لسانك لتعجع به لا تستعجل في أن تحفظ فهو محفوظ ولن يفوت منه شيء ولن تنسى منه شيء هذا وحي من عند الباري هذا قرآن سوف تكراه قائما وقاعدا على جنبك هذا منزل من عند الله وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو الحافظون فلا تتعجل ف. أبشر أنه محفوظ لك هذا الكتاب في صدرك إن علينا جمعه وقرآنه قال إن علينا أن نحفظه لك في صدرك فتقرأه وتنطق به وتتدارسه مع جبريل إن على الله سبحانه وتعالى عهد وميثاق لهذا النبي العظيم أن يجمع له القرآن كل القرآن في صدره ثم يبين له سبحانه وتعالى ويقدر رسول الله عليه وسلم ويجعله يطيق أن يقرأ القرآن ويبينه للناس ومع جمع القرآن وتلاوة القرآن يعني حفظ القرآن وتلاوة القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فإذا قرأ جبريل فقرأ بعد جبريل قال ثم إن علينا بيانة فإن سوف تكفل الله بإنزال القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم وبأن يحفظه كتابا فليس أي شيء وبأن يقرأه في أي وقت شاء وبيّن له هذا الكتاب فيصبح معانيه بيّنه للرسول عليه الصلاة والسلام وهذه من رعاية الله لرسوله ومن حفظ الله لهذا الكتاب العظيم فإنه سبحانه وتعالى تعهد بحفظ هذه المعجزة الكبرى الخالدة للمسلمين وهو هذا القرآن أمام هجوم الأعداء وأمام محاولة التشوير هذا الكتاب وأمام يعني حملات التحريف لهذا القرآن نجى وحفظ هذا القرآن للأمة إلى هذه الساعة إلى قيام الساعة لا لم يزد في القرآن حرف ولم ينقص من الحرف ولم يستطع مهما حاول ملحد أو معرض أو مناوي أو عدو لهذه الرسالة أو لهذه الشريعة لم يزد في واحدا ولم ينقص من حرفا واحد لأن الله تكفل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له الحافظون. فجمع الله لرسول صلى الله عليه وسلم القرآن وهذه من الأيام الأولى والله يخبر رسول صلى الله عليه وسلم أنك سوف تكرأ القرآن وأنك سوف تحفظه وأن سوف سوف وسوف يكون بيّن المعاني لك وسوف تبلغ الأمة فلا يأتيك خوف ولا اضطراب ولا قلق وهذا فضل من الله أن ينزل هذا الكتاب العظيم بهذه السور الكثيرة والاحكام الغزيرة وهذا النبع الثر من الآيات والمواعد والحكم والقصص والأمثال ومع ذلك لم ينسى صلى الله عليه وسلم شيء وكان صلى الله عليه وسلم يقراه يقراه في الليل ويقراه قائما وقاعدا وعلى جنبه ولم يسكف عنه منه صلى الله عليه وسلم شيئا الليلة الواحدة يقوم صلى الله عليه وسلم بثلاث سور من الطوال سورة البقرة وآل عمران والنساء يقرأها صلى الله عليه وسلم متدبرا مترتلا وهو أمي ليس عنده مصحف صلى الله عليه وسلم وما يقرأ في صحف وما يكتب على الصلاة والسلام وتكفر الله بحفظ هذا الكتاب في صدر هذا النبي العظيم المعصوم صلى الله عليه وسلم ولعلمكم من من الله على هذه الأمة أن جعل أناجيلهم في صدورهم صدورهم أناجيلهم فالطفل تجد يحفظ القرآن حتى يقول سبحانه انا نحن نزلنا الذكر وانه للحافظ وقل ولقد يسن من القران الذكر فهل من مدكر فالقران ميسر في حفظه ميسر في تلاوته ميسر في بيانه وشرحه وتفسيره ميسر في العمل به حتى يقول سبحانه طاهم انزلنا عليك القران لتسقى لا تسقى بحفظه ولا تسقى بتلاوته ولا العمل به وتفرح وتطمئن انه كتاب سعاده كتاب حياه كتاب إنقاذ من الكرب والهم والغم والحيرة والشك فسبحان منزل هذا الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم وينتكى الحديث إلى المعرضين عن منهج الله وإنما هذه الوقفة للرسول الله عليه وسلم خاصة في مشهد خاص يقول ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة يعني كان يهتم ويحرص عليه الصلاة والسلام فلما طمنه ربه وبيّن له مولاه أنه سوف يحفظ عليه القرآن وسوف يستطيع أن يتلوه وسوف يبين له معانيه نزل على قلب الرسول عليه السلام برج والسلام ثم انطلق الرسول عليه السلام بيّن هذا الكتاب للناس يقول كلا بل تحبون العاجلة إن طبيعة الإنسان خاصة المعرض عن منهج الله يحب العاجلة وهي الدنيا فقط يهتم بهذا لأنها عاجلة فهي مستعجلة في مرورها وهي معجلة لأن منصرمة وهي منتهية لكن الإنسان مطبوع على حب الدنيا طبعت على كدر وأنت تريدها صفا من الأكذار والأكذار لأن الطيب يقول كل دمع يسيل منها عليها وبترك اليدين منه تخلى هذا بيت عظيم حتى يقول الشوكاني يا لله ما أدك نظر هذا الرجل يقول كل دمع يسيل منها عليها كل دمع ينذفه نحن من مصايب الدنيا كأننا نبكي عليها نحن متعلقون أصلا بالدنيا نحن عشاق لها ما لأننا وجدنا منها الويلات والأزمات والقربات لكن من طبيعة الإنسان التعلق بالدنيا حتى أن رسول الله أخبر كلما أن الإنسان كلما كبر يشب فيه ذنسان الحرص على الحياة والحرص على المال يهرم بن آدم ويشب و و على الحرص على المال والحرص على الحياة إلا من رحم ربك فنحن نحب العاجلة بلا شك والذي يعرض عن منهجنا نحبه أكثر وأكثر وتذرون الآخرة وهي دار, الطو دار الطويلة دار البقاء دار الخلوط تترقونها لا تستعدون لها لا تعملون لها وهذا شان المعرض عن منهجنا عزبين لا تجد فقط يريد الحيا عجل لنا كالطنع لا يعمل إلا لهذه أفكاره أوقاته حساباته تقديراته همهم فقط للدنيا كمنه من هم في الان مثل الثروه فهو يعبدها لا يفكر في الاخره حتى بعض يرون ان لا تزعجوا بذكر الاخره ولا تحدثوا في الموت ولا في القبر ولا في النشور يقول لا تناقشوا على المجلس خلونا نعيش خلونا نضحك دعونا نفرح يا اخواني خلونا نطرب خلونا اذا جاء الموت نموت لا تكلمونا في النشور ولا في الصراط ولا في الميزان ولا في الجنه ولا في النار دعونا في في في هذه في حياتنا الدنيا هذا منطق المعرضين المنحرفين عن منهج الله ثم بيّن سبحانه وتعالى مشاهد الناس يوم القيامة الأبرار والهجار الأولياء والأسقياء كيف تكون وجوههم كيف يكون حالهم كيف يكون مصيرهم وهذا أمر ما سمعه العرب طبعا يبعث رسول الله وسلم يا لله كيف ينقلهم إلى يوم القيامة ينقلهم إلى مشاهد وإلى أحوال وإلى عجائب وإلى أهوال وإلى جنة وإلى نار وإلى صراط وهذا هو الخبر اليقين الذي يبعث به صلى الله عليه وسلم يغير مفاهيم الناس واهتمامات الناس وعقائد الناس إلى أن يعتقدوا الصحيح في حياتهم وجوه يومئذ النظرة عليها النظرة والسرور والحبور وهي وجوهها للإيمان وجوهها لليقين الوجوه التي سجدت لله الوجوه التي تعرفت على منهج الله الوجوه التي كانت تحمل لا إله إلا الله لماذا ناظرة من النظرة من نظرة النعيم السرور البشر حالة النور قال إلى ربها ناظرة تنظر إلى مولاها وخالقها نظر يليق بجلال سبحانه وتعالى والمعتقد الصحيح أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين هل ترون القمر ليلة ليلة البدر أن ما إنكم سوف ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رئيثه وكما بيّن سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى كلا إنهم عن ربهم يوم إذن قال الشافعي لما حجب الله أعداءه بيّن على أنه سوف يري وجهه أولياء سبحانه وتعالى فسأس الله يرينا وجهه وهذا هو النظر إلى وجه الكريم جل في علاه ونحن لا ندخل في جدل يعني مع الذين أنكروا ذلك مثل معتزلة فقد أخطأوا في هذا الباب وقالوا أن, أن, أن, أن لن تراني لموسى في سورة العراف معناها النفي المؤبد في الدنيا والآخرة فينفونا النظر إلى وجه الكريم حتى في الآخرة وهذا خلاف النصوص حتى يقول ابن مالك صاحب الألفية في النحو ومر النفي بلن مؤبدا فقوله الردد وسواه فعذده فقال قول المردود بل الله يرى في الآخرة جل في علاء عسى الله أن يريد وجهه فأولياؤه سبحانه وتعالى ينظرون لوجه الكريم وهو الزيادة وهو النعيم الذي ما بعده نعيم قال حجابه النور فيكشف الله سبحانه وتعالى عن وجهه فيراه المؤمنون فلا يرون لذة ولا يرون نعيما ولا يرون سعادة أعظم من ذلك ووجوه يومئذ باسرة كالحة مشوهة قبيحة عليها قسره عليها غبره طهق وقتر وهي وجوه أهل الخراف اهل الكفر عن والاعراض عن من منهج الله سبحانه تظن ان يفعل بها فكرت هي الظن هنا يحمل على اليقين لما رات الاهوال ولما عاينت الموقف الذي اخبره سبحانه وتعالى به وعرفت انها كانت تكذب بهذا اللقاء وكانت تكذب بهذا الوعد من الله سبحانه وتعالى علمت أنه سوف يحل بها هول شديد يصيب فقار الظهر الفاكرة عند العرب التي تقسم الظهر فقار الظهر التي تقسم الظهر حتى يصل إلى فقاره فاكرة فيسمون المصيبة والدهي الفاكرة فتظن أن يفعل بها فاكرة يعني تتأكن, تتأكن وتتأكد أنه سوف يقع بها يعني شيء مذهل يصل إلى فقار الظهر ثم يقول سبحانه وتعالى كلا إذا بلغت التراقية يقول حال الإنسان إذا بلغت روحه التراقي التراقي هنا الحنجرة وأخذت الروح تصعد إلى هناك كما يقول فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا غروب وقال غروب لعمرك ما يغني الثراء عن, لعم عن الفتاة لعمرك ما يغني الثراء عن فتاة إذا حشر جهت يوما وضاق بها الصدر كل إذا بلغت التراقي التراقي يوقي ما الذي يقول كلا ليس الأمر كما يقول هانا ولكن تذكروا إذا بلغت الروح التراقي تذكروا ساعة الفراق ساعة الموت تذكروا الساعة الرهيبة ساعة الصفر اساعة الموت هي ساعة الاعتراف بالحقيقة ساعة الموت ساعة التجرد منطلاء النفس ومن الاغراءات ساعة الوضوح ساعة الاعتراف وهي الساعة التي يقول فيها فى العون امنت أنه لا اله الا الذي امنت به بني اسرائيل فهي ساعة العقل يدعم فيها الجبار يستسلم فيها المتكبر يضعف فيها القوي يفتقف فيها الغني, الغني ساعة المصارحة مع النفس وهي تلك الساعة التي لا بد أن نذوقها جميعا أسأل الله نعيننا على سكرات الموت وفي سكرات الموت يقول سبحانه وتعالى كلا إذا بلغت التراقية وكينا من راك قال أقاربه هل من راك يرقيه من الرقية يبحثون له عن معارجين وأطباء وهيهات إذا نزل القضاء انتهى الأطباء وانتهى العلاج وانتهت العقاقير و لا ينفع أي دواء في العالم ولذلك قل من راك هل من راك أن يرقي هذا ما لأنه لا ينفعه رقية ولا ينفعه طب ولا ينفعه علاج لأن الله كتب الموت منذ خلق الخاليكة ولم يستحد أن يعمل ولم يخرج في هذه الحياة حتى أن الكفار لما هددوا رسول الله عليه وسلم وتوعدوا بالموت فإنك ميت وإنهم ميتون حتى هم سوف يموتون وما جعلنا لبشر من كبرك الخلدة أفإن ميت فهم الخالدون كثب الموت على الكل فكم فل من جيش وأفنى من دول وسبحان الله حاول كثير من الناس بي بي بكل طريق من طرق الخلود حاولوا أن يعمروا قصورا ويتخذوا جيوشا جو حاولوا أن يتعالجوا حاولوا أن يحملوا عقاقير وأدوية حاولوا أن يدفعوا الموت بكل مستطع ولكن إذا انتهى العمر سلم الإنسان نفسه إلى الأجل المحتوم وانتهى وظن أنه الفراق وتأكد الإنسان ويتأكد أنه انتهاء من هذه الحياة وأنه لا راق ولا طبيب ولا علاج ولا دواء حينما يتأكد الفراق والتفت الساق بالساق فاصبح ساق الميت على ساق وجمعت جمعت الساقان في الكفن وهو يساق إلى ربه سبحانه وتعالى وجمع الساقين في الكفن دليل على يعني وهي صورة, صوره من صور قدوم الإنسان في مثل هذا الحال المجرد كيف يجمع الساق بعد بالساق بعد ما صار على ساقين وكسب وجمع وحاول ان يعني ان تستخدم مكانا في الدنيا وسار وسافر وانتقل وارتحل وبعدها يجمع هذا الساق بالساق لننتهي المشي وتنتهي الحركه إلى ربك وما اذا المساء الى الله الملجأ إلى الله المعاد سبحانه وتعالى إلى الله المرجع يساقى الإنسان سوقا إن كل من في السموة والأرض إلا آت الرحمن عبده ذاك المساق على رغم الإنسان ليس له اختيار وليس له مشاورة وليس له إنسان يفر من هذا المساق وليس له حيلة أن يتأخر وليس له يعني من يمنعه أو يحرسه فلا صدك ولا صلى يقول بعد هذا ياتي الكافر المعرض لا صدك ولا صلى لا, يعني لا صدق, لا صدق يعني بالرسالة ولا صلى وهو التكذيب والكفر وترك الصلاة في كل بعض هذه الآيات والبينات والحكم والعظات وإرسال رسول الله لا يصدق هذا الإنسان ربه ولا يصدق رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يصلي ولكن كذب وتولى كذب بالرسالة وتولى عن الحق وهذا شأن الكافر المعرض الذي يعني يقفر بالله سبحانه وتعالى فهو يجمع بين التكذير والمحاربة والتكبر لأن كذب يقولون كذب بالوحي وتولى وعرض عن الحق ثم ذهب إلى أهله يتمطى هذا شأن الكافر الذي يعني يعود إلى أهله يتمطى قالوا كبرا وعتوا لا لك فأولى يخاطبه روح سبحانه وتعالى يقول أما آن لك أن تراجع الحق أما آن لك أن تعود تحذير لك ثم تحذير ويل لك ثم ويل لك أما عندك ضمير أما عندك قلب تتفكر ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيضن الإنسان وهذا الإنسان مجرد عن الإيمان أن يترك هكذا بلا تكليف وبلا شريعة وبلا حساب وبلا رسالة يخلك هكذا بلا هدف الحياة ايخلق الله خلقا ويجعل يعني من مجرد العبث تعال الله العبث تعال الله عن اللعب تعال الله عن اللعب الانسان خلق لمهمه وما خلقت الجنه والانث الا ليعبدون الإنسان خلق يحمر رساله رساله الإيمان ليكون عبدا لرب سبحانه وتعالى اي يترك الانسان سدى بلا تكليف وبلا تعريف وبلا تشريف بلا تكليف بشريعه وبلا تشريف برساله وبلا تعريف بايمان لا يكون هذا ألم يكن نطفة ممن يمنى قبل أن يخلق هذا الإنسان ويصور أما خلقه الله على أطوار وعلى طبقات من أجل ماذا لماذا هذا الخلق أن يبدأ من العدم ثم من نطفة ثم علقة ثم ينتكل إلى عالم الدنيا ثم يعيش على أطوار من الطفولة من الفتوة من الكهولة من الشيخخة يعني لمجرد العبث لمجرد فقط اللهو لا يكون هذا إلا لهدف سامي يذكر الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان أنه خلق هذه الأطوار ليقوم بمهمة ثم كان علقة فخلق فس فنكله الله من نطفه إلى العلقة فخلقه وسواه ولذلك خلقه حتى صوره في الرحم صوركم في الأرحم كيف يشاء وتكفر الله برزقه هناك وهنا وصوره على أحسن سورة كما شاء سبحانه وتعالى ثم وهو في عالم الرحم قال فجعل منه الزوجين الذكرة والأنثة وهذا في كل عالم في عالم الإنسان في عالم الحيوان في عالم الطيور في عالم الأسماك ذكره أنثة ليستمر النماء وتستمر الحياة فسبحان الخالق وهل تعرف هذه العرف في مكة بين الصخور السوداء في الجهلية الجهلاء يوم لا حرف ولا كتابة ولا معرفة ولا مدارس ولا جامعات هل تعرف هذه القضايا هل هذه القضايا الغيبية من قضايا الخلق وقضايا الإنشاء وقضايا الرسالة وقضايا الغيب التي حتى الطب الآن عجز في تحليل هذه العبارات والعلم والعجاز والعجاز العلمي والتفلونجية والجنوجية عجزت أن تصل إلى مقاصد هذا الحديث وهذا الكلام أياتي به من عندي أمي لم يقرأ ولم يكسب صلى الله عليه وسلم بل هو من عند الله سبحانه وتعالى يدل على ذلك هذا الإعجاز وهذا الكلام الذي لم يسمع العرب أصلا ولم يكن يتداول في مجالسهم ولم يكن يبحثون في هذه المسائل أبدا لا في مسألة النشأ ولا في مسألة البعث والنشور ولا في مسألة النطفة ولا في مسألة ولا في مسألة أطوار الخلق ولا في مسألة أسرار الإنسان وكيف يفكر الإنسان ما كانوا يتحدثون عن هذا كانوا في مجتمع جاهلي أمي بدوي أعرابي لا يفهمون شيئا ولا يعون حتى بعث سيد الخالق صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الذي أوقفهم أمام الحقائق الآن يغير الفجر الجديد مفاهيمهم يغير أفكارهم يغير معتقدهم يغير معتقدهم في الكون في الحياة في هذه، في النشأة الأولى ثم يخبرهم إلى أن يذهبون وماذا سوف يصلعوا بهم وماذا يجب عليهم وماذا يطلب منهم فأصبحوا في مهمة انتقلوا نقلة خاصة الذين آمنوا أقصد المؤمنين إلى أن عرفوا أسرار الأشياء وعرفوا المفاهيم الصحيحة للأشياء وعرفوا يعني سنة الله في الخلق وفي الكون وفي الإنسان بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وبعد نزول القرآن عليه قال فجعل منه الزوجين الذكرة والأنت ليتم النماء والحياة في العالم ويبقى التناسل والتوالد في الكون أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى أليس الذي خلق هذا الخلق والذي أوجد الإنسان ونقله من النطفة إلى العلقة ثم سوى خلقه وأبدع يعني كيانه ثم جعل من الزوجين الذكروا أنثى أليس ذلك بقادر على يحيى الموتى أليس الذي ابتدى خلق الإنسان من العدم من أصعب إن يعني خلق المادة من العدم أصعب من إعادة المادة لأصلها إذا, إذا انتهت لهذا يقول المادة لا تستعدث ولا تفنع بل الله يحزفها والله يفنها جل في علاه لكن هنا إعادة الناس إحياء الموت أسهل عليه سبحانه وتعالى وأيسر وأهول لأنه بعد أن كان له أصل فإنه يفنى من الإنسان كل شيء لعجب الذنب يعني حبة صغيرة كحبة السمسم تبقى يحيى الله الإنسان منها فالذي أوجد الإنسان من عالم العدم ولم يكن شيئا مذكورا ثم نقله في هذه الأطوار قدير جل في علاه إلى أن يعيده كما كان وهذا إحياء الناس بعد الموسى إن تكرير المفاهيم في هذه السورة في فجر الدعوة الأولى يقيمك أمام يعني وقفعت منها يوم القيامة التي لم يكن العرب يتحدهم بذلك وكان مشرك, مشرك العرب ينكرون هذه المسألة الكبرى فالآن أتى محمد صلى الله عليه وسلم في العهد المكي يقول أيها الناس انتبهوا استيقظوا إن هناك يوما آخر سوف يحاسبكم ربنا سبحانه وتعالى سوف تقفون في ذاك المشهد سوف يقول الحاكم هو الله هناك جنة هناك نار هناك حسنات هناك سيئات هناك ثواب هناك عقاب فأسلموا وآمنوا واستعدوا ثم يبين سبحانه وتعالى حقائق كبرى من أنهم سوف يخرجون من القبور وسوف يحاسبون أمام ربهم سبحانه وتعالى ثم ذكرهم بالنسأة الأولى ما كانوا يعرفون أصلا هم هذه الأخبار ولا هذه العلوم وما مرت بهم ولا قرؤوها ولا سمعوا بها فياتي رجل منهم أمي لم يقرأ ولم يكتب عاش بين نظرهم عليه الصلاة والسلام فيخبرهم بهذه المسائل الغيبية ومسائل فيها من الإعجاز العلمي والبعد حتى في عالم, في عالم الخلق في عالم الإيجاد في عالم الصنع ما بهر الحكماء ما بهر الأطباء وما أدهش العلماء فبالله عليكم هل المجتمع الذي كان فيه رسول الله عليه وسلم مجتمع بجهل مجتمع بلهب هذا الكلام كل سورة هي آية من آية الله على نبوة هذا الإمام الأعظم رسول هدى صلى الله عليه وسلم كل آية كل مسألة ولهذا ميزة القرآن المكي أنه أتى بالمعجزات وأتى بالمحيرات العقول وأتى بما يدهش الضمير ويقف الإنسان وآتى بقضايا كبرى وكان يركز القرآن المكي على مسألة العقيدة مسائل كبرى يعالجها ويكررها ويبدئ فيها ويعيد ويرسخها في الأذهان يأتيها من جانب القصة مرة ومر من جانب المثل ومرة بالخطاب المباشر مرة باستدران بست العاطفة مرة بانتباه أو إلقاء الضوء على الوجدان مرة بمخاطبة الفطرة مرة بصواعق من الكلمات الموكضة التي فيها جزم من الله سبحانه وتعالى فهذه المسائل التي عالجها قضية الوحدانية اللي هي لله وحدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبي ورسول وإعادة هذا في القرآن المكي كثيرا في صور وفيها أن اليوم الآخر واطع لا محالة وأن هناك ملايكة وأن هناك كتاب نزل على الرسول الله عليه وسلم وأن هناك جنة وهناك نار هذه قضايا المعتقد الكبرى فلابد قبل أن ندعو الناس إلى الأهداب والأخلاق وحتى العبادات أن نرسخ في أذهان الجيل هذه العقائد الكبرى التي بعث بها سيد الخرق صلى الله عليه وسلم كمسلمين نحن كمسلمين لنا رسالة بين العالم نحن رسالتنا في هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم الذي بعث به رسول الله عليه وسلم جاءت عقائدنا وآدابنا وأخلاقنا مفصلة فرجائي من الجميع أن يعودوا إلى قرآنهم تدبرا وتعقلا وإن الذي يقرأ سورة القيامة يشعر أن أمامنا يوما يوم عظيم وأنه ينتظرنا حساب وأننا ننتظرنا موقف صعب ومشهد لا بد أن نرى بعيوننا إن من يكرر سورة القيامة ويتدبر هذه السورة يعود من الخطر يراجع نفسه يتوب إلى مولاه يعتل بتقسيره إن من يكرر سورة القيامة بتدبر يتخذ عند ربه وسيلة من العمل الصالح يتخذ عند الله عهد من الإيمان من التوبة من الأخلاق الفاضلة يراجع نفسه قبل أن يعرض ذات اليوم ومن يقرأ هذه السورة يعرف حجمها حجمه هو كإنسان يعرف أنه إنسان ضعيف وأنه هزيل وأنه ذرة وأنه لا شيء ويعرف عظمة الباء سبحانه وتعالى وأنه قدير وأنه واحد قخار فإذا عرفت من أنت كعبد مقصد مخلوق مذنب تأتي منك السيئات وتحدث منك الذنوب وعرفت ربك بأنه عظيم وأنه قخار وأنه سبحانه وتعالى خالق قامت العلاقه الآن بين العبد وبين بين بين العبد والمعبود بين المخلوق والخالق بين الضعيف والقوي بين الفقير والغني بين الميت وبين الحي جل في علاه فحين تنطلق فيما بعد ذلك تفهم الحياه تفهم الحياة وتامر الحياة بعد أن تحقق العقيده الصحيحة يعني تكون في الاقتصاد وفي الهندسه وفي الطب وفي الادب وفي الحكمه وفي الفلسفه لكن بشرط أن تتجه باتجاه المستقيم هذا القويم الذي علمنا رسول هدى عليه الصلاة والسلام وهذا لا يكون إلا من في علم القرآن البين المفسر الواضح الذي سهله الله للأمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا ممن تلا كتابه وتدبر كلامه وعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يجمعنا بحبيب الخلقي ورسول الحقي سيد الكل محمد عليه الصلاة والسلام وإلى لقاء وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته بالله لو زرت بيت الله يا ثقاتي أو مسجد الشافع المعين تجد أطرافه مزعاد وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بطري يرتد بعد العمى نور الإرشاد أشواقي مجنحة درى بنا حاضر الأقوام درى بنا حاضر الأقوام والبادئ